أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها خاتما للأنبياء أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها أشواق للأنبياء أشرق الحق أشرق الحق أشواق الحق وضاء أشواق الحق أشرق الحق أشواق الحق أشواق الحق وضاء صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم صلى الله صلى الله عليه الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خير مبعوث بادا ناشرا فينا الهدى بادلا كف الندى ناحي الليل البلاء خير مبعوث بادا ناشرا فينا الهدى بادلا كف الندى أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها ختما للأنبياء أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها اتم للانبياء أشرقان حقه أشرقان حقه اشرق الحق أشرقان حقه أشرقان حقه أشرقان حقه اشرق الحق اشرق الحق وضا اشرق الحق اشرق الحق اشرق الحق وضا الحق وضا ص الله ص الله صلى الله مع محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله ص محمد صلى الله صلى الله ص الله عليه وسلم ذكروه بين الوارة شميخ فقد نور فضبا كثرا رتقا فوق السما دكروه بين الوارا شميخ فوق نرا فضاعبا كثرا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 اتامل للانبياء اشرق الحق وضع أشرقان حقه أشرقان حقه اشرق الحق اشرق الحق وضاء اشرق الحق اشرق الحق اشرق الحق وضاء اشرق الحق وضاء صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه جاء بالشرع المبين رحماتا للعالمين عز المسلمين وسراج الأولياء جاء بالشرع المبين رحمة للعالمين فيه عز المسلمين وسراج الأولياء أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها ختم للأنبياء أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا اشرق الحق اشرق الحق اشراق الحق وضاء اشرق الحق اشراق الحق اشراق الحق وضاء اشراق صلى الله صلى الله عليه محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله محمد صلى الله صلى الله وسلم حبه حسن الامات يزداد طول الزمان من به يروي الجنان يطهرها مات العلى حب طول الزمان من به يروي محمد العلا صلوه يا ملاهي الدنيا ضياء عندما اقبل طه خاتم للانبياء اشواق الحق وضاء يا ملاهي الدنيا ضياء عندما اقبل طه اتمنا للانديه اشراقا الحق اشراقا الحق اشراقا الحب والض اشراقا الحق اشراقا الحق اشراقا الحق وضا اشراقا الحق ص الله ص الله ص الله معلى محمد ص الله صلى الله ص الله صلى الله صلى الله صلى محمد ص الله صلى الله صلى الله معه ووسلم كلين براس الدوع طائع تبغيلقة حبوه يرض الاى وهو مضمار الن ج براس نووع طائع عن تبغيلقة حبوه يرض الاى وهو مضمار النجاة أشرق الحق يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها خاتما للأنبياء أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طاها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 صلى الله صلى الله صلى الله الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله خيري من قد أرسله وآنله في المالى دائما أسمى ارتقاء صلي يا ربي على خيري من قد أرسله وآنله في المال دائما أسمى ارتقاء أشرق الحق وهو الدنيا ضياء عندما أقبل طاها ختم للأنبياء أشرق الحق وهو يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل قضاء قدما للأنبياء أشواق حق أشواق حق أشواق الحق وضاء أشواق حق أشواق الحب أشواق الحق وضاء أشواق الحق وضاء sallallahu sallallahu alayhi muhammad sallallahu sallallahu alayhi wasallam